يا أبو سعيد يا غيره ركضن بعض صور لحديثه خلوا حوى يا محمد الناس الدين البيض وحري رحمه الله تعالى وحصن لغير حديثه آدم النبي صلى الله عليه وسلم سيد السواد الجيل أو برحلا طلبت سواد صلى الله عليه وسلم ثم متى خلنا حديث ابن بالله الله هنا مقبول ويا سيد حجر عصا تلوانش واي هو مقبول الله و طب توضوي شيسي و وضح على الوهو قال حدثنا ابو ثيبه المسعيدي الله لا حدثنا يحيى بن زكريا بن يسيده عن الحسن العياش علي على اسحاق هذا الشعبي عامر بن صراحيله قال وجور القاول بجنب شبه وجور اهدى بحيه كلمه قلت له و قلت له سحيدي ان لي ثلاثه وخف لا قف وحده وقال إسرائيل الخير الجابر السوكي واللهية العامر الجابر قد قريسي الجابر الجعثي واللهية الطويلة بالتشيئ في علامة الموية الطويلة وضعيث كما الحافظ محمد العسلاني رحمه الله تعالى في قتاله التغنيب والتهديد مرغمين كأسا يسفير الجابر الجعثي والإلهية وظهر مرغمين العامر وحكومتها لمرخوام حي اسمه طريقه ليسر اي الامر اوسير صدا متواعده خجيه جرت عامر اي مدير جابر شعبنا اسرائيل عامر جابر شعبنا حقا طريقته المره السنه حديث لي فرق وهي طريقه استرايلي سوق في طريق وجبه يجب فلا بي صحما لوجهك سوف حتى تفر قائل لا باذن الله عز لا يغلي المليل لمن بردي صلى الله عليه وسلم الذكيو الذكيو هوى ما وخ لو غوري ترى ابلا السماء فلا دين لا لو غور عليها مي غورايا توجح جههم انا رابنا نخلق الغمر بنا نتعرف الحديث المرخي قيمتي صاهرة قيمتي صاهرة ووات صحيح اهد على البيحية المرية خرصية صلى بسر ومعنا انت هتوا سواسع انت مضمو بعث وكسرية جابر طريقات مبعث وكسرية جابر ومبعث وكسرية ولماذا نستغمرها صحوية وكابر و... زعث يوك والله بأسياء والله اهي داو نازل خذون دا ياتي على رسول الله صلى الله عليه حدثنا الحسن بن بن درغه على حدثنا ايه رفعنا سوده في كفك بالغه تخي كره كفك هلما صح شيعه هذا هو خلان لو ما سيقر لكن احاديثه قصار كمتواصل بما تواصل حديث من كلمه ورؤيه و صفاعه وحوض وهذه بعضه على كل حال لكن حتى شرابات ولا بسعغرها والعضباتك الشيخ هو المساعد وحيثث من ذلك السنة بيجاولك حديث ما تصدر ويحفر اليمان الخطابي رحمه الله تعالى اليمان شمس الدين وحوله في كتابه عون المعبوط وكذلك الشيخ الألباني المقيم رحمه, رحمه, رحمه الله عليه ويستحسين له يام حديثك حضروا زوروين بالإجاعة زوروين والإجاعة رضيها حضروا ابن الحزم مركو كبري مثل الله في المحلة wuxuu leeyahay markuu raadiyo qolyo qolyo waa dadaysan iyo waxaadu tahay wuxuu yiri wa la yaabo halkan ka raxif saxaabii illa al-salawi taarikh xofka bad waxba ila baniyana suftalood ka qarab muyaan waxana waa u maray jahjaha muyaan soo dhawo وبيقال حدثنا محمد بن الدارو قال حدثنا بدو قياسي قال حدثنا هلم عن قطعة قال فرق غلص الله السوار وحذوق إذا غلبته الحيلة بيا من اللي يأكل شفط واتبيه بيا الوش ولا نشان ولا نشان لو بيا الوش منيح قاعد هذا بيجي بالضبط مريجيا بس الله صابه بس بيا الوش ولا لا من اللي الله وحذوق الشريف صل الله عليه وسلم رسول الله يعطا رسوله كل مسأله قال اللهم على راحوسك اتباعني إن لا فرء من خشحين أنا لا وصل ولا ربنا لذل هاي معنا ذاها لما نسيت دحمنا ولا ربنا لقول هاي سوالة ولا ربنا لا وصل ربنا جليونيا وذي حديث بخاري يدعون يطلب ذي يأ أحمد يوم شيخ يضرب هذا صاره وذي قال حدثنا أبو كريخ محمد على وشيخ مصري قال حدثنا أبو كريم جرائع سجوم تقول عن الحذة كم ترع الحذة وكم ترع لكن يقف في, في مصليه الحذة أو من الصدور إلى خلاف الظاهر ذلك لماذا حذاء كراه مول سيد لكن ضكر كراه صلوا جرف يسدر ولذلك رسول يا خالد بالحذاء. العبد الله بن الحارس علي المعباد فارق فارق كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كنيسة حسن على قيام عني إلا وصل رب الجيزة عن اللبقرة مصلع شراكم ما سيد لا لا لا سيدو في فنحزادي يغير فضل الصوصاني حدثنا أحد من المروح ويعلم ابن الراهيم الدورقي قال حدثنا بواحدة جميلة قال حدثنا إيسا مطهنان قال أخرج إلينا عرس من مارجة أنه صوصاني علينا مكنة جرده يلؤم ما أفقه إله إني أعلمنا وحاقصنا الله مضلعين فقارب وصوري حدثني فابت تايشة فيداء إنت كده عقارة فيدوشيكية يا من كان وحول يا ابو احمد الزبيري اي عفوا من قال انس ابن قحطان باو قريش حديثه ده وحي ورده سابقا في كتاب البغراوي وانا اسالقهه رمى الله ما كان في اللباب ده حاين مع مع لي النبي صلى الله عليه وسلم كبي دلي وني قال حدثنا صاحب الموصل اسحاق قال حدثنا مع قال حدثنا مالك امام انس الأسبحي إذا ما رجنا الأسبحي المدري إذا ما قال هدلت حدثنا سعيد ما بسعيد البكبري هذا قران سيدنا الشيخ ورجل حاله ربيح وسعيد وسعيد البكبري قران سيدنا ورجل حاجات سيدنا ورجله آه عالعريس من الجريج الجريج قال يقول القرآن من القرآن الله القرآن بطويل رأيت مية ورقة أحها حسبت على سنتي ما لا شعر فيهما أنظر الله من قال يقول <تصفيق> ان النبي رسول الله صلى الله عليه من حال كما انت التي كان ليس فيها شعره واحتمائه وحضر الى كسنه وكبيره الله نصر الله عبد الله شاير سماده لغا صلى الله عليه وسلم ويتودى فيها وقوي في فأنا ترى خده وحده انا البصر رحمه الله وقال ابي حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرازق بهماني عن اليمني قال النعضر الماشد اليمني عن النعبي ذئبن عن صالح مولى التومة من قص الله يضعي فأسكفي الحضارة صالح مولى التومة وصالح مبهام علينا ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب تهديث وعليه وأستدوقه اختلط باقر عمره وصل حضر صوقه يضبوه وصله لحضر وحال جور قبل له قبل إختراعه لإلهه الناس قال على الهوية فقالوا كنا للنعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثه حدثه رصيحة هو الصدق الحديث صحيح صح صدق إذا صحيح وقف قلارا ال وحيد لا نقول إني قال حدثنا أحمد بن ماليع قال حدثنا أبو أحمد أحمد بن ماليع قال حدثنا ابو احمد حدثنا قال حدثنا سفيان الثوري على سدي قال حدثني من قفى وروي سريعه باقلي غير هذا هذا هذا درخايته يقول يقول حديث كسره في مجهول ذات اسم ولا حديثه راهو ضاغي موجود ابو سيل لان نقصت وقال اخري رايت رسول الله صلى بقصو فتيري أولى فليك أبدا أكتبت بركه وكتبت هنا يا أكا عصر الله في صريح البخارية ألس بن بارجة وحلقوني الليوه كويسة وكتبت بجرية لا عبر إلها كراها بارجة إلا قدسك واتحاوك صلى الله عليه وسلم شاهد الله يتبخ أليه لكن مساجد غرب يالله فالحضر علينا سبحانه ولماذا؟ مساجدك إلا لا فديسة لإلالية وهو واجه صباح كراها إلا قدسك يا رب اسمي واجب وشيخ واجب كوي ولذلك حاول ياد بور يورثو ما دو شهاديلان على في <تصفيق> عيادو خادر لكن الله نمركو كتريس ابو دراكو مركو كتريس ابو قالته بالفيجت وحاول يركو شاح كان غريوب ويخاريو دباتماله وايه واقف وعيني شوقه وودي له يقول في الله السنه السنه في السنه قال له فوقك طوله قال ودي قال حدثنا اساور وصول الانسان الى حدثنا مالك انا بن زلات دائما انا شمال دال عبد الله بن عبد الله ابن الذكوال قال لي راجي وعبر بن هرمز لانغر ووردت لي الاعرب أبو الحامل هو المسؤولي لها عالم هرية تحمل حامل على شغرات الشغلية أنا قلت الله على سيارة وقررته لا يمشي الليون الصغار لا حظه بكين في نعل واحدة كب كريا لي لينأرف ما هاحب أو ليحفظ ما حسكي والجميع عنها كب كريا تسألّبوك لشيخ الله كبت الله بن قوسوا باب اللبد السبح لا والله عاكل كسوشه واجهه بسوله مره ورفوله لا هو وين بماه لخبطه الاساتذه حد يجيب فارس مصباح صور لي يا يا أحمد يا سلمى واحد الفرقه خويان يابا فارس المواطعه وحدي الفرقه خويان حد وبي طال حد سرى اصحاب ربوس قال حدثنا معنى ذلك علي زبير بن عبدالله عبد الله أنا ليس أصنع لها وديا يا سوينا ونا يعني, يعني غزونك في شوارد ويا غزية أو عبد الله قالوا له مين واحد في الكبش اللي هو صعدت وبيقال حدث رابطية حاء وحدثنا موسى حقال حدثنا نضع الله حدثنا نظر عبد الله نذكره الأعرج عبد على ميه هروي السنة اللي هي سبعة سبعة غار الحين السنة هي في الزار سلك روابطية مع المانس يا الجنان يا أعرج يا kono ke tabaran waabaan waxan geeyay xaaq iyo macan iyo barad iyo jilal iyo aarad yaa yidu ayay tahay waydiiyo kale waxaan ka mid ah wax istaawayaan iyo xaaqan oo ma soo qayb qotayna la walaas ma فليبدأ باليري فركو كلام بشأن اليري حاكل اللعبه وإذا نزعر قلسيبه يصير يبدأ بالشاربي حاكل اللعبه فالفطره الجمله بين سواء أحاط بوري أو أن هو ما تولوا رسالته بالجري وعندما تولوا طب يشترى الزواج الشياء بنفسه إنما لا كتب في سيا على رحاله إذا أثار في سوا كلام في صحيح مسلم والشرح حديث كرعام كلام حاول حاول يحاول يحل ويحل ولا يسمع ولا ينظر حاول وأبيت الغضب لا وسلاك فتح لشيء وفتك حلا شيء تتوالدها فمك خليص واحد بشيء سقعد في البيت وغرف كل واحد يرتاح خلاص يرتاح خلاص شعر فاضن بالعيلة تزيد تقبل كذلك يكور باللو لو كشارة واحد جا ابى كور شارة يا اديها ما رح سوسة وضوح يا ربا صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبي ليس شاه وضيئة لحدثنا أبو موسى محمد المثلل عندي قال لحدثنا محمد الزعثة الغندر قال لحدثنا شبط الحداد العتكي قال حدثنا أشعف من عبي الشحفاء عنديه عرب الصلوم من عن عائشة رضي الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيبون بجيس سكيد قال بس بيترزله صلى سيده تمكيرشيت وقد انه قدشيشه وطهوره طهارة قال شريتا وبي رواه البصره محمد بن مرزوق أبو عبد الله قيل سي قال حدثنا عبد الرحمن مقيس عبد الرحمن المقيس وضعيف ضعيف ابو باوق يوصل بل طلب ده لو سدوا على حدثنا هشام بن محمد وبحول السيري تابع محمد بن لا يتلاقوا محمد المشيغو محمد السيري ما له لا في ابي عبد الله بن علاقه في صحابتي عبد في ابي عبد في في وفي لا نعرفهم بالضروره له ديره محمد السيري وعلي و قال انه قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ويذكر ف... و... و... و... رضي الله تعالى عنها يومنا فاسقنا عاو وأول وحول وحول الجلتي من قصره عقد القلتي وماشي الضواري عقد القلتي تال ويحيدة الوكرية بمعنى لولي القناة وحور القولي وحمروا القلتي وصمام العفام بها رضي الله وعلي حديث كالثي سوى حكودنا عبد الرحمن قيس أول عاوية الرمان حافظ من حجر في تقريب التهديد يبدأ للمتسمين أولئي أبو زلعة الغازي وأبو عالم أولئي أبو الحمد القيص وأبو عالم أولئي حديثة الحديثة الأولئي هي وحاول صورة وما يدرى فأطوراني في المعدة الصغير أسمع صوت وضوب الله أنك صوت لكن الحديثة الأولئي فأنا أقول لهم أن يسحن بأه حديثة كان سيكون مأهل سحن بأهل ويا حبيب أبغى إن شاء الله تعالى أكرمي الجهود بالله التوفيق وصلى الله على لبينا محمد وعلى الله صحيح وسلم